الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام لا تمان لا تمان على خير خلق الله يجمعين وعلى آله وصحبه ومنصار على سبيله ونهجه لا يمزين أما بعد فيقول المصنف رحمه الله ستاب الظهار الظهار في لغة العرب جمهور أئمة العلم رحمه الله إلى أنه مشتق من الظهر كما صرح به صاحب المساء والإمام الأزهري وغيرهما من أئمة اللغة رحمه الله أهل الجميع والسبب في ذلك أن المظاهر يقول لزوجته أنت عليك ظهر أمي فنظرا لوجود هذا التشفيه بهذا الموضع قيل له ظهار فهو فعال من الظهر والظهر من الكاهي إلى العجل وكان له في لغة العرب يشمل ستة الفقرات الأول الأعلى من ظهر الإنسان والعجل آخر الفقرات من جهة مؤخرا لإنسان وقال بعض الغلماء إن الظهار فعال من الظهور بمعنى الابتفاع والحليل يقال ظهر على الشيء إذا على ومنه قوله تعالى فمصطاعوا أن يظهروه أي أن الله عز وجل لم يمكنهم من العلو على ذلك السد الذي جعله ذو القرنين فهذا تعمال الظهر الظهور بمعنى العلو يقال ظهر على الشيء إذا على وارتفع والصحيص الأول أن الظهار مأخذ من الظهر وأما في اتلاح الشرف فإن المراجب الظهار تشبيه المنكوشة بمن تحرم عليه على التأذيب فإذا شده الزوج زوجته ومنكوحته بامراءة تحرم عليه حرمة معبدة كأمه وأخته وعمته وخالته وبنت أخته وبنت أخيه ونحوه من النساء التي يحرم على الإنسان حرمة معبدة بقول بعض العلماء وقال بعض العلماء تشيه المنكوح إمن تحرم عليها ولم يفرق بين الحرمة المعبدة والحرمة المعقة والفرق بين القولين أما أصحاب القول الأول يخصون الظهار بمن تحرم على التأذير فلو قال لجوجته أمت عليك ظهر أختكي فإنها ليست محرا على التعديد عندهم فلا يكون بهرا وعلى القول الثاني لو قال لها أنت عليك أختي أو أنت عليك بهري أختي فإنه يقع بهرا قولهم رحمه الله تشفيه التشفيه تزعيل من الشبه فقال هذا يشفيه هذا إلا كان مثل له والتشفيه هو الدلالة أنا أمنع أمرين اجتمعا في شيء فأكثر من الأشياء الدلالة على أن أمرين أو شخصين أو شيئين اجتمعا واشتركا في أمر أو أمور أو في شيء أو في أشياء في حينما يقول الإنسان محمد بالأسد فهذا تشريح شبه محمدا بالأسد لكنه ليس من كل وجه إِنَّمَا مراد أَنَّ مُحَمَّدًا في الشجاع وَالْظُّوَةِ كَالْأَكَدْ أو يقول مُحَمَّدٌ كَالْبَحَرَ من جهة الكرم أو من جهة العلم أي أنه كثير العلم ككثرة البحر أو كثير الكرم والجود والعطاء كالبحر المقصود أن التشفيه تنفيذ فإذا لا يقع الظهار من وجود التشفيه ولا يقع الظهار إلا إلى وقع التشفيه فهذا التشبيه يستجل أربعة أركان مشده ومشده ومشده به وصيغة يقع بها التشبيه فهذه أربعة أركان لا يمكن أن يقع الظهار إلا بها, بها. مشده وهو الزوج ومشده وهو هي الزوجة والمنكوحة التي عقد عليها ومشده عن طي حكمها ومشده نشدهم به وهي المرأة المحرمة حرمة معددة وحرمة معقدة على التصريب أن نعرف بالعلم رحمة الله وصيغة الصيغة أن يخاطبها أو نقول في غيظتها لاستوي الأمر المهم أن يقع التشريب باللطف فلابد من وجود الصيغة بالل على الظهار والتحليم به فهذه الأربعة أرسام لا بد من وجودها أما من للمحبة فهو الزوج لكن الشرق فيه أن يكون بالعا عاقب مختارا فلا يطح الزهار من الصبي ولا يطح الزهار من الصبي فلو أن صبيا عقد له أبوه على زوجه فقال هذه الزوجة عليك باهر أمي فإنه لا يطح الزهار السبب في هذا أن لك الصبي غير معتد به شرعا في المعاقبات ورد لنا قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح في عن قال عن ثلاثه وذكر منهم الصبي حتى حمل كذلك المجنون فانه لا تصديهار وهذا دليل شمال وفي حكم المجنون السكران ومن تعاطى من خدرات لعياذ بالله سواء كان مهذورا أو غير مهذور وقد تقدمت لنا هذه المساله في طلاق السكران وبينما مراكب السكر وأوجه السكر وما أجمع العلماء رحمه الله على عدم مؤاخدة إكرام به في الطلاق وعلى مؤاخدته به في حال السكر وفصل معي ذلك وأما الصحيح أن السكران المجموعة لا مؤاخد لا على طلاقه ولا على رهاده إذا بلغ له السكر إلى درجة لا يتحكم فيها بقوله بقوله تعالى لا تقربوا الصلاة وأنت بسكارة حتى تعلموا ما تقولون فدل على أن السكران لا يعلم ما يقول ومن كان لا يعلم ما يقول فإنه لا يأخذ ذي وكذلك ثبت وذكرنا الأحاديث وأطول الصحابة رضوان معالي في هذه المسألة يشترط أن يكون مختارا بشيء لا يهدد ولا يكرر فلو كان مكررا فإن الإكراه يصدق المؤاخدة في الألفاظ ولذلك المرتب حينما يتلفظ بالردة إذا أكلها على لفظ الردة فإنه لا يآخذ إذا كان مطبئن القلب بالإيمان فما قال تعالى إلا من أكلها وقلبه مطمئن بالإيمان فدل على أن المكره صافق القول لأن الله أستطى عنه الردة وهي أعظم شيء فمن ذا لأولى أن يستطى ما دونها إذن معنى ذلك أنه لا بد وأن يكون الدوج المظاهر بالغا عاقلا مختارا لا تشترك فيه حرية الرقيق والفرق هذا على حكم السواح يؤخذ ويلزمه ما يلزم الحر مشده. مشده مشده وهي الزوجة فيقول لها أنت يخاطبها ويقول زوجتي او فلانة او نسائي او امرأتي امرأتايا ونحن ذلك مما يدل على المنكوحة هي المنكوحة سواء كانت مفهولا بها أو غير مفهولا بها فكل زوجتي عقد عليها الإنسان فإنه يصحظ ظهاره منها إذا كان العبد صحيحا ولا يشترض ظهوله بها فلو عقد عليها الساعة في المقامة المباشرة هي عليك ضاهي أمي أو زوجتي عليك ضاهي أمي وقع الظهار لا يشترض الظهول هذا بالنسوى بالمنخوحة حقيقة أو حكمة من, فيها من في حكم المنخوحة والزوجة وهي المطلقة طلاقة رتعية فلو أن امرأة انطلقها طلاقة رتعية فقال هي عليك ظاهر أمي أنت عليك ظاهر أمي فلانا في ميني ظاهر أمي هذا ذلك وقع بها هذا بالنسوى بالمشبه يستوي أن يشبه المرأة كلها أو بعضها على فشم سنكفره إن شاء الله تعالى يقول أنت بدنك ذاتك جسمك كلك أو يذكر عضو من الأعضاء المتصلة على فشم سنكفره إن شاء الله هذا بمثل من يشبه المشبه به وهي كما ذكرنا المرأة المحرمة عليها من أهل العلم يقول حرمة معبدة ويختص هذا بثلاثة أنواع المحرمات من جهة النسب المحرمات من جهة المصاهرة والمحرمات من جهة الرضا وقد خطمنا هذه ثلاثة المحرمات وبيّننا أدلة الكتاب والسنة وإجباء الهلماع رحمه الله على التحريم بهم على التفصيل في مسائل النكاح في مقدمات هذا النكاح والمحرمات يجبنا المسائل المتعلقة بهذه ثلاثة الأنواع فأي واحدة يختارها من المحرمات على التأذيب من جهة النسط السبب لو قال أنت عليك الله هي أمي أو بنتي أو أختي أو بنت أخي أو عمتي أو خالفة أو بنت أختي فهذا كله يعتبر من المحرمات فهؤلاء كلهم من المحرمات فرمة معدلة من جهة المصاهرة لو قال لها أنت علي او أنت مني كأمك أنت علي كظهر أمك فإن أم الزوجة محرم حرمة مؤبدة في الشرط المذكور في القرآن من جرى العقب على بنتها تحرم الأم حرمة مؤبدة فما بيننا فلخاطبها بذكر أمها أو بذكر بنتها فقال لها أنت علي كذنتك إن هذا أيضا يقول من حرناك إحنا نحرم من ذهك السبب المصاهرة سبب المصاهرة كذلك أيضا يقولها لها أنت علي كزوجة أبي أو كثلانا أنت هي زوجة أبي لأنها محرمة إلى الأبد ولكن كثلانا فحأذاءكم من النشاء أو يذكر زوجة بيها زوجة ابنه فيقول أنت علي كزوجة ابني أنت علي كثلانا فيقصد زوجة ابني من أبنائه وإن نزل فهذا كله يسمعه الظهار وفرباء مثل النساء هذا النساء بالمشبه نشبهها بأمه تشفيها صريحا أو كناية لكن يسأل عن قصر كناية صريحا يقول لها أنت عليك ظهر أمه الكناية أن نأتي بلفظ محتمل لأن نقصد الظهار يقصد غير الظهار مثلاً إذا قالها لها أنت كأمي عند بعض الظلمان إذا قال لها أنت يذكر الظهر هذا محتمل لأنه يحتمل أنت كأمي محرمة أو أنت كأمي مكرمة من يريد أن يكرمها ويقول لها أنت كأمي أو ما أنت مني إلا كأمي تترينا لها وإجلالا أو يذكر جزء المحرمة فيقول أنت كعين أمي أو كرأس أمي أو كصدر أمي فهذا هذه الموابع العين والصدر والرأس مما يحتمل التكريم ويحتمل الظهار فإذا تلفظ به تلفظ بلفظ الظهار الشيء وقع لهذا لفظ الظهار إنما يكون صريحا صيغة صريحة إنما تكون ظنية كناية إن تظن على عن الظهار فإن كان شيئا صريحا أخذناه به وحكمنا به ظهارا فإن كان شيئا محتملا سألناه عن قصده لأن الله أزوجل جعل لكل شيء قدرا والصريح لا ينزل غيره منزلة إذا كان محتملا كالشيء المنكوحة بما تحرم عليه على التأديل أو على التأخير على التفصيل الذي ذكرناه الظهار كانت الجاهلية جاء الإسلام فدين شكمه وما يترفض على التنقص الدين وكان أهد الجاهلية إذا لم تفضوا بالظهار يعتبرونه قلاقا وصح هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما وهناك رواية مرفوعة ذكر الإمام بن جليل القدري رحمه الله أن خولة رضي الله عنها لما ظهر منها زودها خولس بن الصامت رضي الله عنه وأرضاه والسكت إلى رسول الله سبحانه جعله قلاقا فهذا نذهب بعض الغلماء أنه كان في الجاهلية طلاقاً وحكى الإمام الشاتري رحمه الله عن بعض يأونة الثلاث وأهل العلم أنهم كانوا يقولون كان الطلاق في الجاهلية بثلاثة أشياء بالطلاق النعروف وبالظهار وبالإلاء فكانت العرب إذا تلقصت بالطلاق أو بالظهار او بالإلاء كله يؤدي طلاقاً فجعل الإسلام مهدد أحكام هذه فجعل الطلاق طلاقاً وجعل الضهار موجوداً للحفارة وجعل الإلاء على التفصيل الذي تقدمها ولكن إذا قلنا أنه طلاق اختلف العلماء بعض العلماء قالوا الجاهلية كانوا إذا ثلثت بالضهار يكون طلاقاً محرماً للمرأة إلى الأداء فكان عظيم الغرن للنساء تتقى المرأة لا هي دوجة ولا هي طلقة تدين من حتى ينتحى غيره غيره من الناس وتصلح معلقة محرومة من الأزواج ومحرومة من زوجها محرومة من زوجها ضدها محرومة من الأزواج بالطلاق المؤدد يعني تبقى إلى الأبد وتحرم على الله حرمة معددة وقال بعض العلماء إن حرمة حرمة الطلاق على كل حال كان هذا اللغم موجود في الجاهلية وشاء الله عز وجل أن وقع الضهار بعيد النبي صلى الله عليه وسلم ووقع في حادثة النشورة وهي حادثة أوس بن صانق من قيس بن عظرم العنصاري رضي الله عنه وأرضاه وهذا الرجل كان من أجلاء الصحابة رضي الله عنه وأرضاه سهد جميع المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو من أهل بدر الذين قالت إني النبي صلى الله عليه وسلم كما بالحديث الصحيح قوما يريثا لان الله اطلع على اهل بدر فقال ان انبل ما شئت فقد غطت لكم وكان من اهل البيعه الشجره الذين قالوا بزنن انهم ليل بجنار اخذ بيعه تحت الشجر فصحابي له مكاره ابو بكر رضي الله عنه وعمر حكاته في سنه عثمان رضي الله عنه في خلافه عثمان رضي الله عنه في خلافات في رضي الله عنه وارضاه في يد الشام لديك المقدس من أرضة البيئ رضي الله عنه الله جعل أعالي الفرديس من كنه هذا الصحابي الجديد كان ضعيفا كان بجذائك كان في شقة وفي يوم من الأيام راجعت من زوجته في أمن من الأمور حصل الغضب منه فقال أنت علي كظهر أمي فظاهر منها ونمى غضب ظاهر منها خرج إلى أصحابه وجلت في النادي مع قومه ثم رجع فلما رجع إليها أراد منها من يرود الرجل من امرأة بشتمتع بها فمنعت وامتنعت من أثمتنه من نفسها وكانت حاله حالها على شكر رضي الله عنه وعرضاهما فانطلقت إلى ذأل جيرانها وأخذت شوبا منهم فانطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منكسرت القلب حجونة مما أصابها من قول بوجها وكان ابن عم لها فقالت يا رسول الله وذكرت شكواها وبيّنت أنها حملت حياتها وعشرته على أحد ما تكون العشرة نفرت له ما في بطنها ومكنت من نفسها حتى رقع ابنها وشاب رأسها ظاهر منها رضي الله عنها فاشتكت إلى الله عز وجل ولما كانت تجاجا اخبرها عبد الغني المنان من حنقه بين هذين المسلم من جهه ومن المسلم حرما سنن الجلال الوحيد يقين ان المجادله ان حصل بين هذين على مراجعه وصدق الحديث الصحيح رواه احمد بن اسد انها منتهى من كلامها الا ونزل من وحي انا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت من المؤمنين عائشه رضي الله عنها في هذه الحادثة العظيمة تقول سبحانه من وسع سنه الأصوات إني والله لفي طرف بي ما بين وضينها إلا سطر ضخير يخفى عليه بعض كلامها وسمعها اللهم فوق السلح سنوان سبحانه ولذلك قال تعالى قد سمع الله قد الذي تفيد التحقيق وثبوث الشيء من شك ولا مريف ولا يأكد بها إلا في الأمر الثالث الذي لا أشكال فيه قد سمع الله والإتيام بلف الجلال الضاعب ما قال قد سمعته قد سمع الله قولاً الذي في جازل وفديده وتشتفي إلى الله الله يسمع تحاوركما إنه يقول بعض العلماء منذ ذيئ دلالات القرآن يمثل أشياء المهتملة التي ليست بحقيقة لأنه لم يقال قد سمع الله قولاً في جازل قد يقول الظلام أنه سمع قوله ولنسمع قوله غيره له من السلم مدرابعة أثناء فقر الله الله يسمع تحاوركما إِنَّ <سؤال> الله سَمِيْهُ مِنْ قَصِيْدًا فأثبت الناس لهذه السفر التي تليق بجلاله وخماره والله ما من حبة في لو وقعت وما من للة ولا أصغر من ذلك لو أنها على الصفاة حجر أملة في ليلة ظلاء تسمع الله صوتها وعلم مكانها سبحانه تعالى وأجرى رفقها لا يعجزه شيء جل جلاله وتقدست أسمائه ولا إله غيره قد الله قولا التي تجادل في زوجها وتشتفي إلى الله وفيه دليل فلا إن الشكوى إلى الله أمر عظيم هذه المرأة قالت إلى الله أشفي سعلق قيسا إلى الله أشفي أوسا إلى الله أشفي أمري فذكرت أنها أشتفي إلى الله جل وعلا فالله منتهى كل شكوى فيه دليل على أن من الشكى إلى الله فقد أوقع أمره وجعل أمره عندما تنتهي إليه الشكوى سبحانه وتعالى وهو ثانيه كل شكوى وبداله ثانيه يقولون في الشكة كان يقولون إن إلا الله المشتكى أي هو نهاية في كل شكوى سبحانه فسمع الله قول إلا في إتجاد كفي زوجها وتستكي إلى الله والله يسمع تحاوركم وإن الله سميع بصير الذين يظاهرون منكم من نسائهم لا هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائل ولدناه وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْتَرَمْ مُنَ الْقَوْلِ وَجُوَلَهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُونَ وَعَفُونَ آيات عظيمة اتبع الله سبحانه على قبل ديانة الشكم بيّن حقيقة الشيء الذي يتكمل عنه غنبوا إلى جمال أسودة القرآن وجلاله وكماله وصدق الله وثمت كلمة ربك صدقا وعدله فأول ما جاءت من الآيات جاءت بشكاية الشام وشكايته حالث يورث الشغل يورث المحبة والسلهب لمعرفة الشكم ولذلك يحب العلماء أن إعطاء الحكام إلى من له بالزنديد يورث الإنسان المحبة أو يورث الكامح الشغل لمعرفة الحكام ولذلك أتمو أكثر في شرح الله ولذلك ما جاء الحكم مباشرة إنما جاء بشكاية القصة وهذا يعني شك الغريب أن الأدب المعروف الأدب كتابة القصص القصص النائرة مخيدة يعني في القرآن كل شيء حتى ندى بكتابة الرسائل إنهم سليمان وإنهم بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعالوا العليا وعثمون المسلمين ذكر بعض الرجل ما أن الأعلم في خلوم الرسائل استمتوا كثير من خلوم الرسائل من القرآن في الأدب الكصة حينما تأتي الكصة أهم شيء ما يكون فيها المعاناة فكون القرآن يأتي بمعاناة الضهار قبل دوار شكمها وضيانا يعني ما حدث ووقع حتى أنك حين تسلع صبر الآية تشث بالمعاناة أو قريبا من المعاناة التي حثت فيه المراء فاتسمع الله قولا لك إتجابة لزوجها يبشك إلى الله تحث أنه أمر عظيم ثم التهيئة لقبول الشكم وفيه دليل على عظم أمر الضهار وخطورة وشدة شرمة لأن الله نهد له بهذه الأشياء التي تنفذ وتقدر وتدعى النفوس لا تستطيعوا ولا تقدروا فلما جاء الشرق قال الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هم أم هاته فأول ما كان أن بيّن الله منزلت هذا القول أنه ظلم وأنه زور وأنه كذب وأنه جور فقال الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هم أم هاته قال بعض العلماء ما هم من هاسم من هاسم إلا الله يولدناهم فيه دليل على أنه لا ينبغي للإنسان أن يقول لغيره من الوجال أو النساء وقصا في الأبوة والأموة إلا إذا كان حقيقيا ومن هنا شرح بعض العلماء أن يقول الرجل بغيره يا أبتي. قال لك فلتنا بعض العلماء أنه لا يجز اخفل بي يا وارد يا وارد تحتمل يا وارد, تحتمل. يا وارد تحتمل وصف أنه والد فكل شخص له أولاد فهو والد فهو يقول والد من باب قالوا لا تقصد هذا ولا حرق ولا تشدد شيء على تعالى إن أم هاتم إلا لا يولدنا وآباهم هم إلا الذين ولدهم فقال من هنا يمنفج أن يقول الإنسان هذه المقامة تشريفا وتكرينا للوالدين لمنفج لأحد منزل من جنة الوالدين ومن هنا حذرا بعض الظلماء كلمة في ذاك أبي وأمي أن تقال إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وضع أمرحب فيها لعلمة العلم لكن كل هذا من باب تعظيم الشر بهذا الوصف الأبوه والأمومة وإن كان شكم عام الذين يظهرون لكم من نساء ما هم لا أمهات أم أي لا أمهات إلا لا أي ولدنه اسلد حصر وقصر وهذا يظل على أنه خرج ان اقل قال تعالى وانه لا يقولون تاكيد التأكيد التاكيد وانه لا يقولون ليس قشي الى القول ان القول من هنا هو من الانسان خرج طب لي لا يقولون منكرا من القول وزورا منكر وزور لان جعل الله انكم منكرين من القول ففيه فوائد قوله منكر من خرج من جهه الإنشاء وقومه زورا من ذهة الخبر لأن قوله أنت علي كظهر أمي يشتم الأمرين تحيين ما أحوى الله والإخبار لأنها كالأم فالأول من ذهة الإنشاء الله يجعل الزوجة أمي إنما يجعل الزوجة حلالا حللة مباحة فهو نقلها من الحل إلى الحرام فوقعت المنكر بمخالقة شرع الله عز وجل فهو منكر لأنه لا يتفع عن شرع اللعزيج. نزور لأنه من جهة الخبر أنه قال أنت كأم أو كأختي أو كبنتي فهي ليست أمًا له وليست بنتًا له الحقيقة فكان كابداً بالخبر ومنكراً في الإنشاء فجمع الله بين الوصفين إنهم ليقولون منكرًا من قول وزوره أخذ منهم علماء فائدة ثالثة وهي تحريم هذا القول هم حل إجناء وفائدة ثالثة أن هذه الفرمة منزل يعني هذه الفرمة موصوفة بكونها من كبائر قال جعب العلماء مضاهرة الرجل الممرأة كبيرة من كبائر الدنيا والصبت لذلك قصه الله وأن المنكر رزوط وترتيب العقوبة الشديدة التي جعلها الله في قتل الأنفس وجعلها في جناعة جناع في نهار رمضان ولم يجعلها له كباب فقالوا هذا يضل على أن الذهاب كبيرا من شباب ابن نم صلى الله عليه وسلم ثم نظر إلى شعب رحمة الله عز وجل وإن الله لأكون مغفور شعب رحمة سبحانه وتعالى ونقفه بعباده وفنها على خلقه كيف وهو الوجود الرحيم سبحانه وتعالى الجواب الكريم الذي لم تنفعه طاعة الطائعين فلم تضره من مأسية العاصين وإن الله لعفو انذروا للتأكيد ما قبل إن الله لعفو إن الله لعفو رفوع وهذا يدل على فئة رحمته سبحانه وتعالى ثم بين الحكم الذين يباهوا من منسائهم ثم يغلون من عقالف تحرير رقب كنين قبل أن يتناشى فأوجد الله سبحانه وتعالى كفتارة ما يتلطف على الظهار وهذا ما سنقصر إن شاء الله يوجد عزق الرقبة فإن لم يجد الرقبة صام صحرين متدعبعين فإن من فضع الصام فإنه يضعي ستين بستين فلما نجل في الآيات رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها أن تأمره بعزق الرقبة فقالت لا يجد يا رسول الله فأنه لا يملك إلا نفسه قال أمرها أن شهرين فأخبرت أنه شيخ ضعيف لا يستطيع الصم لا يتيكم فقال لها أمرها بالإطعام عام ستين عام ستين قالت من أين له أن يجد ثم قال في من عندي عرض من تمر والعرض فيه 15 ساع عرض من تمر فيه ما يقارب السبعة آصر ونصر فقال عليه الصلاة والسلام وانا وانا قضيت بعرض اخر واستوصي بابن عمي الخيراء هذه كلمه عليه الصلاة والسلام انه كان من خيار الصحابه فكانت الكلمه الاخيره اندزها خيرا بمعينتها له الى الثكاره ثم قال لها استوصي بابن عمي الخيراء يدل على كرم خلقي صلى الله عليه وسلم وصفته بالاجوار وكذلك الوصيه في جوده الصبر وان المرء يستشفع الى الله سبحانه وتعالى فان الله جل وعلا لا يضيع الذي عمل عامل لا يضيع عمل عامل ولا يضيع لمن احسن اجرى فقال عليه الخصي تمام هذه الوصيه وليوصي كل امراه قال اخرجوا لقاء الله جل في وسعه زوجها فاسائلوها ان تختم بهذه النساء وان تستوفي لي خيرها وقال لها اتوصي ببنعمك لأن الزوج حينما يكون من القرابة حقها عظيمة والزوجة حينما تكون من القرابة حقها عظيمة فلذلك قال اتوصي ببنعمك الخيرات فهي رسية لكل زوج وزوجة قليلة أن تتخل الله في القرابة وفي الرحيم أجمع الظلماء على حظة ظهار كما ذكرنا وأنهم كبائر جنوب في قوم طائفة من أهمئين منهم وذكرنا جليل ذلك يقول مصنف رحمه الله كتاب الظهار أي في هذا الموضوع سأذكر لك جنة من الأحكام والمسائل التي تتعلق بالظهار ومناسبة هذا الكتاب لنا قبل وهو كتاب الإله أن كتاب الطلاق وكتاب الإله وكتاب الظهار بينهما اشتراك من جهة التحريم فالطلاق من تحريم الصوجة على مرافقهم العروفة والإولاد نوع تحرير لأنه مؤقت للزمان والظهار نوع من التحرير لأنه يوصف المرأة بأنها كالمحرمة فما سدى بعد انتهاءه من دولان حكم الإولاد أن يذكر حكم الظهار وفي الحقيقة من جقة المصنفة لمنهج العلماء يقدموا كتاب الإله على كتاب الظهار لأن كتاب الإلاء أرصف بالطلاء منه من الضهار لأن الضهار ليست بالطلاء لكنهم قالوا لما كان في الجاهلية طلاقا وفيه شبه بين الضهار والطلاء ناسبه من جهة التحليم ناسبه من الكرباية وعلى كل حال من عادة العلماء رحمه الله أن نسلح كتاب الضهار وكتاب الإلاء سنرضي إن شاء الله فعلا أسابكم الله فضيئة الشيخ وأجزل لكم المصوبة والعجب فضيئة ما حكم الدكور على المرأة التي عقد عليها قبل إعلان النساء أسابق الله بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على صيح الله وعلى آله وصحبه من بعد من حيث الشكر الشرعي المرأة حلال للزوج إذا عقد عليها عكب المشاقين صحيفا لكن هناك أمور مرتبطة بالعرف لا نحلم بها ما أحمل الله ولا نحلم بها ما حرم الله ولكن نقول أمور ترتب عليها أضرار ومخاطر ينبغي المشافظة والتحفظ فيها الزوجة إذا اتفقت مع دونها فلا أن يدخل بها خاصة دون علم أهلها ربما أنه دخل عليها بشدة سرية أو كان يختلي بها في بيتها كنت وفي هذا الزوج وكان قد جامعها وقصابها وهي ذكر ماذا الذي يصدق أن الزوج أتاها وهذا الذي يثبت بها أنه قد دخل بها فهذه الأمور خطير جدا ينبغي أن يتريف فيها لو أن مرحة عقد عليها زوج وحصل بأن هؤلاء زوجة جنات قبل قبل الدخول للعالم فشا شاء الله ان والدها او والدك او حدثت مشاكل بين الزوجين وقالوا ما يدخل عليها ولا يجي ولا الزوج أن يخرج ابعد من هذا الامر او حدثت رموك خطيره بين أهل الزوجين نصب عمود الحقيقه ما اعرف المرا احي الذين الذي لا في ينفي عن ان التبن ومن الذي يستطيع ان يصلي صلي صحيحا هذه مو في مخاطره وأمور يعني مذرة ينبغي أثري من ناحية شرعية ومن ناحية عرفية ومن ناحية أدبية لا ينبغي يعني قد يكون الشيء يعني مباحا من الإنسان لكنه أدبا وأخلاقا لأنه أمور ينبغي الحياء فيها ومراعاة الذنب فالأب أو له حق في لي لا أصل على ذنب حتى يأذن والله يقول ابتقوا الله الذي تساءلين به والأرحام هذا طعن في حق الوالد وحق الوالدة لأنه جرى العرف أنه لا بد من استعلاء أهل الزوجة في الدكوة فعلى كل حال تواضع الزوجين وخروج الزوجة من زوجها والأمور التي فيها نوع من التوسط بين أهل الزوجين ينبغي قسم بابها خاصة عند فساد الزمن وخاصة إذا وجد من الشباب والأخجاب من ناوله قال باذن الله عز وجل وله ذلك الحقه ولو, ولو انهم شاء ما بينه وزول الزوجه ان ان والله يتعرض للتهمه وينكر انه اتها وينكر ان من والد ولده ووجد هذا ان صلى من اخر بل حتى حدد الثواب ان الرجل كان يستخدم هذه الطريقه للابرام للجنس فستكون ذكرا ويعد بها ويستغني بها يشترك ذكارتها فيما يهددها بما شاب لأنه ما هناك دريد يشترك هذه أمور خطيرة ليس من الحكمة ولا من العقل هنا أنبع على أنه ينضي للزوج أن يكون متفهماً لوضع أهل الزوجة فالوالد والوالدة اللي كان يحيصان المحافظة للدم ومراقبة الزوج عند تخوله بطريقة معقولة هذا أمر ليس في غضابة وليس في منع لأنه يخشى من أمور لا تفهم الأطباء فعلى كل حال لابد أن تضع الأمور في نصابها وأن يستقل الله في من الزوجين وأهل الزوجين فإذا كان الدخول على وجه تبنى في حقوق وتصان فيه حقوق ولا يشكش منه فهذا مما أجل الله عز وجل فيه الزوجة حلم لزوجها لكن إذا كانت تشاهد في هذه الأمور يوريش أضرارها وتترتب علي أضرار على أهل الزوج والزوجة من الحوادث التي وقعت أن امرأة كانت أكبر بنتاً كانت أكبر أخواتنا وإن شاء الله يجلنا أنه حدثت وكان بصلاة أنا من عادي فيه تهتار وكان أهله فيه شرب وأذيه إضرار وهذا عن نعرف الذي حدث الشخص يعرفه وبعد مرور فترة جاء يعتذر من هذا الأمر الذي حدثت فيه الإضرار بالله بيحمد الشاهد الذي يدخل بها وحف الجناء اكتبها وليذكر ثم بعد ذلك حفلت نساكل بين أهله وأهله واستحيا لن يخبر لنفسه على أمها وجعل الانتقام من الأم عن طريق الجنة وتوصلت إليه ورجعت وسألت ونفطعت تكشف الأمر لأهلها إلا ذال الله من حمدها ولما ظهر حمدها كان أهل هذه السنة. وقالت إنهم ولد وقال ما تكلمت من قبل قالت ما كنت أعلم أن هناك حم وتهمت البن وتهمت في أهلها وحتى إن أخواتها في إليهم ولم يزوج من بعدها حصل للبيت والأسرة يعني بعد مرور سبع سنوات جاء يسأل ما بنا عن هذا كل ما يقول من الله شيء يعني أضرار بنت أطبحت كل مجنونة فقبت عقلها شدت ما عانت من الضرر الأذيع فهو يقول ما الذي يكثر ذنبه بعد ذلك ما رجع إلى الظواب ورشت فألم شر بحالة مثلها لها الشاهد أن هذه الأمور لا ينتفع فيها خاصة في هذا الزمن مع حافظ يحافظ والرجل يأتي بأدب يجث مع زوجتي يسمم عليها وهو على أنه يعني المبالغة في مثل هذه الأمور خاصة عن صحان الله بعض الفتوات وبعض الأجوال والزوجات يبالغ في إيقالة المجيس وإيقالة الجيوس والكلام الحديث هذه أمور ترتبط بالآذاب والأحلاق والحياء والقتل الإنسان يأتي يسلم على حبه وزوجه ويجي سمعني بارسطة في وقت يستطيع أن يتحكم فيه قبل صلاة ووقت بحيث يستطيع أن يجد له الغذراً أن يذهب بعد في إلى الساعات حتى أن بعض من يشتكلمون أن يذهب إلى بزوغ الخجر هذه أمور مين ضغية حصل منها تضايق أهل الزوجة وأهل الزوجة وأخوانها وقراغتها هذه أمور ينضغي نظراً لورود السؤال في هذا الأمر ينضغي أن يتحفظ فيها خاصة من أزواجه وخاصة الخاطبين فإنهم ينبهون على هذه الأمور أن الزوجة ولو كانت حلالا لكن هناك أمور مرتبطة بالعرف وهناك أمور أدبية جاءت بها من الأخلاق التي تدعو إليها الشريعة وتحدث فيها وقد قال صلى الله عليه وسلم إن مما يدرك الناس من كلام النجوة الأولى إذا لم يستحي فاسمع ما شيء والله أن بعض الأزواج يستحي أن يدلس مع غارب زوجته في بعض المجال حتى لا يخرج معه الكلام وبعض وكذلك يعني تجد بعضهم يذوب خجناً ولا يستطيع أن يأتي إلى بيقاد الأخيها القريباً ولا شك الأمر بين الإخراف الكثير لا يمتلع الإنسان كلياً ولا يزال فالوسط والعدم ذنب أن نرده شرعاً صلى الله تعالى أن يأخذنا من ذلل الله السلام أحسابه لما فضيلة الشيخ لو ظاهر الرجل من أمته ومن لوكته هل يأخذ هذا حسن بهذه الشرع؟ أشاركوها. الآن لا ظهار, منها ظهار لأن الله تعالى يقول والذين يظاهرون من نسائهم ويقول الذين يظاهرون منكم من نسائهم فجعل محل الظهار النساء والأمى ليست من النساء الأمى ليست من النساء يقال نساء الرجل لزوجاته نطقى نساء رجل بالإيمان فالأما لا أصدق بها من نساء إنما النساء هذا الرص يقال من نساء خلام يعني زوجان يعني من زوجان وعلى كل حال لجمع معقد على أن الأما لا يظاهر منها هناك شلاك من العلماء في إن الولد لأن فيها شبعية من حبا فيها شبعية بالأما ولكن الأصل يقتضي أنها كالأما ولا يقع منها الله أصابقهم الله صديرة الشيخ هل السلام على أهل القبور مقيم بالزيارة أن يكون ولو بالمرور بجوارها بالسيارة ونحرها أصابقهم السلام على الأمواد حتى ولو كان نمرز بالقبر أنت الآن تسلم عن مديره سلم أنت لا مرز بالقبر السلام دعاء بالسلام لكن الزيارة كونت تذهبي للقبر تقف على القبر هذا أسمن وأعظم وأجرم لما فيه من زيادة القرضة ولما فيه من الابتعاض لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت قد نعيدت عن زيارة القبور ألا تزورها أما لو مرض المقبرة فالذي أعرف من كلام العلماء وإنها هذه ثلاغين علماء كلها موجودة على أن من مرض في المقابل يسلم عليها تابع المعلماء يفرجح لأن تدخل مقبرة في مرضها بل حتى مقابر قدير وما كانت مدنية ولا كان حتى عليها حيطان فالحال الإنسان مر عليها مروراً وهذا أمر يعني واضح كتب كتب في الجنة وكتب العلمان المرور في هذا لفظ يستحبه لمن زار القبر أو مر به أن نقول السلام عليكم برحمة الله لأن المرأس يترحم الدعاء على الأمواك فهذا من رحم الله عز وجل به عباده أن دعاء للأمواك نصيباً عند الأحياء أن يذكروهم بعد موتهم وهذا من خضر الأخوة في الإسلام فإن من بركاتها بركات الدين عظيمة فإن أخوة الدنيا تنتهي بإسهاء الدنيا ولكن أخوة الدين لا تنتهي أبدا حتى في جنة إسوانها على سرور متقابلين فهي الأخوة التامة الدائمة لأنها متمدلين كمان فاليوما أكملت لكم دينكم والمبني على سمال كمان فهي الأخوة الكاملة العائلة فإذا مات على الإنسان مات قريبها أو من يعرفه أو من لا يعرفه المعلوم المسلمين أمر على مقابلهم سلم عليهم وترحم عليهم إن شاء الله لهم عافية فهذا من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن هذا الدين دين رحمة وذلك قال الله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة العالمين والرحمة تنىك كل الأحياة كل الأمواب فإنك إن وقفت على القبر وترحمت على صاحبه قد لا تستقي ان تدرك مقدار الخير الذي اسكنته لهذا الميد من اثوانك المسلمين فلا يعلم ذلك الا الله وحده النشك ان مرئ قد ثق على مهذب وتسترح له يرحمه ربه وقد ثق على منضيق اليه قبره توسع في دعاءك بالرحمن وقد ثق الى مدن بحد الذنب فكن الله هو المخبر الله شكرك في شكل وما كان من الذين يقرؤون القرآن برحمه ارحم عليه صلى الله عليه وسلم ففي حديث صحيح ادرسه المسوعه سلم أنه كان يخرج في جوف الليل الامر كما صحيح من المؤمنين عائشه قالت استيقظت رسول الله صلى الله عليه وسلم في فراشي فقامت في آخر الليل فتبعت حتى اتى بطيعه الخراقد ووقف من الليل وقف وقوفا طويلا ورفع كتيه يدعو كما الرواية الصحيحة وذلك شرق العلماء بين الضعاء للميز بعد قسمه وبين زيارة الكبور وعند زيارته يشرح أن أفع كثي لأن النبي صلى الله عليه وسلم رفع كثي ولكن بعد قسمه المباسم وما حدث عنه قال تغذروا لأخيكم سنله الكثي فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في جوز الليل على الأغنى. ووقف على الكبور رحم عليها ودعا لهم وفي الحديث الصحيح لقصة المرأة التي كانت تقن المسجد وتنظفه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هل لا عادم ثم انطلق عليه صلاة والسلام حتى وقف على قبرها وقال لها وقال عليه الصلاة والسلام إن هذه القبور مملوعة ظلمة على أهلها وإن الله منظرها بصلاة فيه عليهم فأهل القبور يحتاجون إخوانهم والسلمين أن يذكروهم بخير وأن يدعو لهم خاصة من الأقرباء والذالبين والإخوان والأخوات والأعنام والعنام والإنسان إذا دخل مقبرة فيها قريب وقف على قبره ودعا له استغفر له وترحم عليه وسأل الله له العافية وجاء في حديث عبد الله عنه من العاف لحسن وغير راحب من العلماء وكان الشيخ الشيخ العزيز والسم الله يدعى لك دين الزبوثي والعمل به أنه إذا زار الميت المهم يأتيه من هذا يدل على أنه إذا كان له فيها قريب الأفضل الأكثر أن ينزل يسلم عليه وأن يدعو أن على نفس قدره له وأن يترحم عليه لأن هذا فيه خير كثير فيه خير كثير للميت وفيه خير كثير للحي لأن الحي مركب له الأجر وحفن في المؤمن على أخيه المؤمن مكتوبة وثوابها مصروراً عند الله سبحانه وتعالى ومن رحمه أخاه ومسلم رحمه الله عز وجل وكيف كانت الامة في الثالث ومنها مرشومة في جبل الأشياء لا يمتون الأمان إن فالح دعواتهم لا يذكرون مما بخير يترحمون عليهم ولا يمر على الولد يوم إلا وقد ذكر والديه بجعوة وسؤال ورحمة فهذا هو المنظر يعني المؤمن لا يمتع إخوانه من السنين ومن العبر كان ذنبنا يحكم بعض القصص للعبر كان مقابل من عبد الله من الشخير تابع الجلوب رحمه الله ورحمه الواسعة كان ينزل إلى البصرة ويصلي في الجمعه وكانت له ضيعه في نستان خارج البصره فاذا جاء من جمعه ينزل من في الجمعه يصلي ثم يرجع الى ضيعه وكان إذا, اذا دخل البصره اذا دخل الكوفة. كان إذا دخل الكوفه يمر بالمقبره وعلى قبره كان يقف ويترحم على اهلها ثم ينزي إلى نزلي ثم يصلي ويخفش فشاء الله جاءت من الجنعة نزلت كانت ليلة نطيرة ولم يقف ثم كهذه القصة ورويها ابن العين الخلية بالسندة ثم نام رحمه الله ورأى كأن أمم كثيرة تأتيه وتقول إن الله يخرج عنا من الجنعة إلى الجنعة بدعاره فالله تعالى هذا الشيء ما هو اقل في كتاب السنه من مثل اذا تزع الاخ من مسلم وترحم الله ينفع وان الله كل الذي نجا من ذهب المثل ونرضى قرنا والاحسان الذين سبقونا باليمان فهذا ودعا من السنه ومن الهدي نذكر مثل اخوانهم الذين سبقوا باليمان فاذكر رحم عليهم فيمضي المسلم الا يشاخوانهم كلنا نجبد في دعاء الاموات حتى ما شاء الله هو مر على القبور نمنع انه يدعو ترحم على قومه الا ان ينتد ما في حقنا ان كل كلها مطبقه على الراحلين والدعاء لهم ان شاء الله عز وجل ما في فرق من كون رب في كان راقد في الماء قليلا كما بدمن لا بد انه يدخل المقبره ويلقى على سور القبر ثم إلى وقف المخبر يقف في أولها ولا وسطها ولا آخرها ما يشدد الإنسان لأنه لو دخل في المساء في تصويرات أخرى فلو كان الأمر المتعين لفصل على الشرق ولبينة والفقه تعلم مقصود الشرق ونحن عندنا في الفتاوى منهة المسجن في فتاوى السلف والأعمى رحمه الله ألا بوجناه في كتب الهدى ما رحمه الله أنه لا شرق دون من مرض ودون من وقف وأنه يسرع الدعاء للأناه وأنت تقول السلام عليكم بارك ومعلمين أرأيت الآن الحيك الميت لأن حرمة المؤمن الحيا كحرمة لو أنك مريت على أخوك الميت ما يجوز لك أن تسمع عن إذنها نزل؟ لا أتقلها الآن المؤمن حديث آئسة يساعد منادر فهذا هو حرمة المؤمن الميت كحرمة لخيا تسرع عظم المؤمن الميت ككسف لخيا في الإثم وجعل فرمة من حيا الميت كما قل علماء فإذا زدت هذا من الحي إذا مردت علي تسلم سواء مطاطحة ونزلت أو مردت مرورا كما جاء في حديث أنت أن الذي تسلم من ما مر على النسوة أشار إليهم بشكل يسلم فهذا يدل على أنه لا بأ ولا فرق بين النار وبين المازل ولا شك أن النزول والاستعار والرؤية أعظم أثر وأكثر فائدة النزول كل منزل ونزل على القبر يترحم على ما في هذا أعظم لأنها زيارة والزيارة أعظم وأجرم لأنه مأمور بها كنت وقد من عندكم ألا تزوروه هذا أصدر وأعظم وأجرم وأكثر عظم إن الإنسان إذا وقف على قبر الأمنية وخام عنده قلب حيث قلبه من العظم والاستعاب والله إنها لمن غرائب ما يقع أنني أدخل في بعض الأحيان بقيع الغرق وأعرف بعض الناس الذين لهم عنائر بمايات جوار بخير وتنظر إلى بناء إلى قصر وتنظر إلى قبل يعني تتعب عبرا حظيم فما قيل عن حارونا رحم الله من المرة على رجل كان حكيما فقال له عبرا قال يا أمير المنين ماذا أعلم هذه القصور هم هذه القبور هم. ماذا أعلم عند جئس وجدت الشخص يشيد بالله ويعمرها سنة فجأة نخرج عنه فالقبر فيه عبط عظيمة ويخشر القلب ويذهب الخشور ويذهب الكبر ويذهب القصوة ويذهب الغفلة فتأمن في القبر وتأمن في حال القبر تمر على الدير المتقاردة وبينها كما بين السماع والأرض وقمن قبر من بجوار قبر بينه وبين أخيه ومن بجوار كما بين السماع والأرض قبر تجده في ظلمة المظلمة وكهوف الناس من تجدها في ظلمة المظلمة وكهوف الناس لكنها ملئت على انا اهلها من الله جل وعلا وقبور تمر عليها الشمس انها في صرح من رحم من رحمها الضياء ان خرج قد مضاء على اهلها بحيث منصب لا اخلال من قبور الا الله وقد حديث صري عن ان سلم حديث البراء بن حاجب ان الناس إذا سئله وفتن في قبره فسلمه الله من فتنته وفدث الله قوله وفدد كلامه فتح له في قبره مدى البصر سبحان الله قبور قد تكون كلها قبور صالحين وكل من يمد له مدى البصر مدى أمر الله وفي قدرة الله والأمر أمر الله والخلق خلف الله لا يعدده سبحانه وتعالى لكي صلى الله عليه وسلم خسنة التفاصيل ولا أن نرحمنا في قلوبنا وأن يلقف بنا إنه ولينا والله كلام أستاذ أسم الله فضيلة شيء في قولكم حذبكم الله عن الحديث في رواية عثارة في لفظ فالهناك فرق بين الافتلاحين أستاذ أسم الله هو اللفظ يكون اللفظ يكمها إخرجه البخار مثلا بلفظين مع بحادة رواية ويختلف اللفظ بعض الرواية انبذ مستقبل روايه ان صحابي والصحابي لكن هن ابي هريره وجابر العدوي وهذه رواه وهذه رواه وهذه رواه ابن هريره تقول ان متفق عليه وفي لفظ مسلم يعني ينفرد مسلم بالله لم يفتفق عليه هذه كلها من الصلاحات تصد منها بيان انواع الروايه وانواع تلقي الرسول صلى الله عليه وسلم تبارك الله فضيله الشيخ رجلاً له ابنة فأرضعت أمه هذه الغنة فمن حكم في ذلك أسافكم الله صارت اختل له اختل له من الرضاعة وبنتاً له من المسل يعني تصير اختل له من الرضاعة فأرضعتها أمه ولا كل ذا أرضعتها جدت يعني لو أرضعتها جدته يعني الأم أهي تصبح أنت له من الرضاعة وهم كلهم من نفسهم وهذا يعني نور غريب اللي طق وهذا كثير ما ناقش في مساله صغار السن وكبار السن ناخذ بعض الاسر التي تامل فيها جدا من حتى يعني يتربى بنات ابنائهم او ابناء ابنائهم ذلك في هذه الحاله يرتفع الضي الى درجه فوق درجه النيون وبعض الاحيان وقد يرفض من مثلا كل جنس ويكون مثلا عنه ينزل إلى درجة نجهة الرضاء إلى أكبر يعني في نجبر فيقول لأخيه مثلا يا عمي يقول لأخيه عمي ويعتجر أخاه عمي له من جهة الرضاء ويكون له أخبره من جهة النجد يعني مثلا أخوه أرض عصري بنتو بنتو بنتو بنتو بنت بنت أخت بنت بنت أخت حينيبين ينزل المسوى يعني شير خالة الله يعني الخقولة والخالة بأمي في موضوع الأحيان في الرضاها يعني لها أحوال عزيزة جدا من جهة رفع الإنسان من جهة رفعي خاصة أنه القدر, القدر حتى كانوا هذا في قرائح العرب الخديمة حتى إن الرجل يكون معه ابنه ويقول ليه بيه يعني برضا من دعبه ويقول له اثكت وهذا لا شيء قد يكون في بعض الأحيان يعني في معنى العطوق لأنه من نعوم من هذه الألفاظ خاصة عن والدين لكن من الطرائق التي تحدث لأنه منتقل في الرضاعة إلى درجة يعني يصل فيها سوق والد أو سوق فعلى كل حال هذا أمر شرعه الله عز وجل في الحديث على دسان رسوله لأن النبي صلى الله من الرضاء ما يكون من المستدر الله تعالى أصابت من الله فضيلة الشيخ مجموعة من الإخوة مشتركون في الأرض فأراضوا بيعها فرغز أحد الإخوة لشرائها فوافق الجميع لكن هنا تخليق للأجل الذي يدفع فيه المال ثم بعد سنوات ارتفع سعر الأرض ثم اشترى هذا البيت وبأي سعر يتم البيع اسابكم الله اذا اتفق البائع والمشتري على السلعه وحددوا قيمه السلعه بالبيع الحقيقي مثل هذين هل اشترط في تاجيل أو لا اشترط في تاجيل قد مثل قبض الثمن قبض الثمن اذا قال اخذ منك هذه العماره ب100 الف من يسر الله عز وجل عليه هذا غير صغير رحمه علمه رحمه الله والذي قال الله تعالى وإن كان ذو عسرة فنظره إلى منسك وأطلق الأجل وأن قوله تعالى إذا كذا يمكن بجيء إلى أجل المسنى هذا من جهة الديون المؤجلة لنهي التي يختفيها النجاة والخصوم وأما الديون غير المؤجلة المرسلة والمقيدة بالأصاظ فهذه على حكم ما يتفق عليه الصرفات وعلى الحال، فإنه يستحر هذا البيت أما من جهة هل يجفع متفق المتفق عليه قبل عشر سنوات أو الثمن الحالي بإجماع الظلماء على أنه ليس له إلا الثمن المتفق عليه وأنه إذا جاءه طالب في البيانة وأفكى أحد فقد أفكاه بالبيانة الذي الآن الله آخر له ومصره وهاخذ الدين من اكتدام ريالا واحدا قبل محد سنة وجاء ورفته الآن يريد أن يقول لا يجب لا ريالا واحد هذا شرع الله عزيزي لأن الشخصة إذا استدال من شخص فقه المثلة أنه لو استدال من 100 ريال طبق 50 سنة فالمئة ريال إذا أعطاك إياها أولا عند الشريعة طبعا تقسيم بابتين يعتبر في الشريعة من باب الرس ومعنى أن يكون النبيس يعني من باب الإحسان فليس أحد فرض على صاحب المال أن يجيه يعني لست أنت الذي فرضت عليه أن يعطيك الناس حتى نأسدها في الصورة فإذا رضي يعطيك المئة فيها وقالك خذها إلى أن نفسر الله ولم نفسر الله إلا بعد عشر سنة أو بعد عشر سنة أو بعد ثلاثين سنة فنعنى ذلك إنه متحمل لغلاها ورقشها متحمل لغلاها ورقشها ولذلك لو أنعى هذه أصبح تسوى عشرات, عشرات أضعافها لطالبك ذلك ومن يطالبك ذلك قيمتها المسلمين. ولذلك ليس هناك إلا شذور عن بعض أصحاب الله وقال بعض أهل الضائف أنهم نقولون أنه إذا أقاه دينا في القبيل يقدروا وهذا يمين إليه المعاصرين يعني حتى أن بعضهم نفسناه ووجدناهم يمتعط قبول للضائف أكثر من الأصل لأن الله عز وجل قال وإن كنتم فلكم لؤوس أموالكم هذا في الدين لا تضرمون ولا تضرمون فقيل إن العجل الذي قام عليه سماوة الأرض في الدين والنار وإعطاء النجم والنار أنه يعطى نشخ الدين دين زيادة ودينه في هذا أنه رضي بظله وغرمه ما معنى ظله وغرمه؟ يعني رضي عندما ارتفع السعر على فهذا أمر في شلم دين لأنه أعطاه المام على أنه يأخذه منك الوضيع فلا يتحمل أحد لا الغناء ولا يتحمل الغناء لا يعطي إلا عين ماله ومن هنا الفتوى بأن يقدر ونظر خمسة لو فتش بابها لكان كل بيت يحتاج إلى جراحة كل بيت لنماني يوم إلا واختلط فعر المال عن أن أمسك وعن غدي هذا باب حتى لو جيد تمزي الشيعة تغلط هذا باب قالت الأطر في هذا المال أنه ضرق المعاوضة بدون مكافلة وبدون بخص لنعنى أنك ما أعطيت المئات أعطيت على أستجيب الدفع في أخيك فأنت أعطيت مئة تأخذ المياه لم تعطيها مرابحة حتى تطلب عوضها إذا خسر ولم تقاعد تقا... فيها بحيور تستطيع أن تتأخذ دينة أو في القيبة لك إلا رس المالك هذا الذي نبين الله به هذا الذي عليه فتاوى ان سلب وخلفا أن أصحاب الدين لا يتحقون إلى بينات. لكن بخير مثال وهي لو أني ثلاث من شخص عشر ديال قبل خمس سنوات وعشر سنوات وأطلح ثلاثة في الشيء الآن السن المكافأة على بينه هناك باب ساني. الباب الثاني أن النسو سنن قال خير الناس أده إليه قال يا رسول الله إني لا أجد إلا خيار الرباعين كما في الطعيم الحديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم ستقلف ذكرا ثم جاء الرجل مريد حتى فقم السمن أده فقال يا رسول الله لا أجد إلا خيار الرباعين يعني لا أجد إلا سن أصلا من السن التي فقال عليه الصلاة والسلام أد أعطيه فإن خير الناس في أحسن هم قضاها فأخذ البلدان هذا دليل أن, أن الشريعة تكح أسباب المكافأة يعني منها شخص قد تم خمسة ألاف ثم وص على الله عليه وضفت لك في ذلك فأتيك ثم عبيت المكافأة عليها شاءة أو قلمة أو عبيت ألف ليس على سبيل الاشتراك أضح قولي العلماء أنهم تجيب بجيادة حتى ولو كانت من نفس الذهب والحضوة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيرناك أحسنهم قضاء ما صرت بين قضاء بالدمانير بالذهب والحضوة ومن غيرها وهذا الذي يقضن إلينا لأنه تشرح مكافأة عند البي ولو كانت من الذهب والحضوة بقولي عليه وسلم رحم الله الله سنحن إذا قضى سنحن إذا قضى سنحن إذا قضى, سنحن إذا, قضى, إذا, قضى إذا جاء أولا سماحاً إن يكون يعطيك أجل إلى نهاية السنة فستيصفر لك قبل هذه السنة فتزاده وتأتي وتقول لي يا رخمان الله عليه ما تنفضل إلى نهاية السنة فمن هذه السماحة كما أنه أحسن إليك تشتغل وأحسن كما أحسن الله إليك كما أحسن الله إليك وتوسع الشارك اختب إليك فتزاده ثانياً إذا أعطي خمسة ألاس تعطيناها ألف ألف ثلاثة ألاس عليها لكن بشر أن لا يكون ذلك على السبيل يشترك فإنه يجوز الشيء بدون شرط لأن الشريعة عممت في حسن القضاء والله سبحانه وتعالى أشابكم الله الشيخ الذي يريد أن يصلي صلاة الابتخارة هل إن لها رقعتين خاصة بها أنه يمكن أن يعيها في النوافق فتنم الظوافق أشابكم الله صلاة الابتخارة لا في شرط لها المينة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ركعتين من غير الخريضة وقلوا ركعتين من غير الخريضة عام لذلك قال ابن الله لو صلى رافضة وسنة الوضوء وبعدها أن له أن يستخير في عامة فدعا فإنه يشرع له أن يدعو في تشهد ويشرع له أن يدعو بعد سلام والأفضل والأكمل أن يكون دعاؤه بعد فشاهد وقبل تثمينه فالشاهد أنه لا تشرف لصلاة الاستخار ركعتين مستقلتين والله تعالى سابق الله فضلت الشيخ من كان يصوم يوما ويفضغ يوما فهل يصفر إذا وافق شطره بثنين أو خميث وهل يصوم إذا وافق صومه يوم الجمعة سابق الله هذا طبعا الفضل العام أن ذعب العلماء مقدم على الفضل الخاص لأن تفضيل من كل وجه من وجوه الليها وورود الفضل الخاص لا يستلم أنه أفضل من العالم من أمثلة ذلك تفضيل لعبي بكر وعمر مع أنه قال لسأت إن أمي فضاك أبي وأمي فجعل الفضاء من أب والأمي وجعل مناقب الخاصة لبعض الصحابة لكما فضاء الحافظ لا تخفض التفضيل هالفضل العام الوارد في الشرق فلسوذل العارف الصوم الذي هي المرتبة العليا صومه يومي وأفضار يوم قال بعد العلماء إذا الحجمه لا يخلي فيتمر على هذا ويبقى العارف الذي لا يتكرع إلا في السنة مرة مثل عشراء ومثل قيام ستين شوال قالوا إنه إذا كانت تفتدت بعينها يتمر بعينها لكن بعد العلماء يقول لا يتفنع إلا يوم عرفة وعشراء التي ورد بخشفها أما 6 من شوال فيما تدخل تحت ثم يوم من أفضار يوم لأنها 6 من شوال وقعت في هذا العام لأنه لا بدأ منها الشاهد أن بعض الظلماء يقول إذا صام يوم من أفضار يوم لا يحتاج إلى نصول إثناء وخميس لأن الفضل العام مقدم على الفضل الخاص والفضل العام جاء بطريب المعين وهو ثم يوم من أفضار يوم وبعض ما يقول لا تعاعد حين العلم والخاص كما أنهم يسرع لهم أن يوم عشراء بالسبب المؤين يعني السبب الخاص والوارد فيرى أن هذا لا يقتح لصوم يوم الإستاريوم فيرى إن أنه صوم الاثنين والخميس ويبقى على ترتيبه في صوم يوم وإستاريوم إن إنه لسببه موجه وثلاث من الحال كل القولين له وجهه ونحن إذا قلنا كل القولين له وجهه في بعض الأحيان نقول هذا بعدل مجود مردف ما ترد لي يعني أحد القولين وبعض الأحيان نقول لكل القولين وجهه من داب التنبيه على أنه لا ينكر على من فعل هذا ولا ينكر على من فعل هذا ولا نقص أن الحق متعجب لأن الحق لا يتعجب حق واحد وهذا مذهب كماهي للسلف والخلاف قل ان خالد هذه النقطه لان الاندري لان في الاصول وقوره الشريعه قام الحكم المتعدد ويستع من بعض من الاصول لكن الصحيح ان الحكم لا يتعدد لان النبي صلى الله عليه وسلم في قضية بني قريظه ادله كثيره من كتاب السنه قال لولا فضل من الله لتبقوا لمستخمدنا اكثر من قليل وزين وتعالى ان الحكم عن وأن الإجتهاد الأولى وقال عفو الله عنك لما أمزلت لهم فبين أن الأمر فيه صواب وفيه خطأ هذا من الشيخ الأصل ودلت سنة على ذلك قال الله أكبر إذا اجتهد الحكم فأصر كان له أجرام وإذا اجتهد فأخطأ كان له أجرم واحد فبين أن الإجتهاد إما صواب وإما خطأ فلا يتعذب الشق لا يتعذب وشينما نقول لا ينكر على هذا ولا هذا مرادنا أنه أقول الله بالعلم إذا ترجح عنده القول اجتهدنا غيرا وتعصد لشيخه ومن صلى الله عليه وسلم قد, قد يبلغ ذيه من الغروب أنه لا يعتقد عالم يسيب السنة إلا شيخه وهذا لا يجد في المسائل الفرعية المسائل الفرعية التي اختلف سيال أعلم الأربعة فتجد أبدا لا يلفف إلى مدد الحمالي أو نذب المالكية أو نذب الشافعية أو نذب الحنفية. هذا هو المجموم المنقوط وقد ينهى أن يتعصب ويقع بتعصب من أسوأ منه فتجد الحنف من الشافع إذا خالفه الغيب يقول لك دليل لكن هذا إذا خالفه الغيب قال له أنت أبيدش هذا هذا أمر ينبغي منك به له المسائل الفرعية التي وردت فيها نصوف اجتملة لن تفعيش لذلك هناك إما من الثلاث قابلين جاء شخص القبض بعد الركوع والآخر يرى أن القبض بعد الركوع بدعة ما يأتي يقول للذي القبض بعد الركوع أن تنبتك ولا يأتي يقول الذي ينبض الذي يترك القبض أن يتارك للسنة هذا أمر اختلف في العلماء المسائل فرعية اختلف فيها الصحابة والأعلنة وأجمع السلف ودوعي العلماء وأهل العلم كما قرروا شهر الزمثين ودنان مقيم محافظ الحجر ودنان محافظ مع من قضيهم وكذلك العلماء رحمه الله بمثالة الخلال الفرعي أنه لا إنكار في النساء المختلف فيها فرعيا كل له دليل وكل له قوله فلا يعتد على الإنسان ولا يعاكد الشخص إذا أخذ بقول قول قوله لذلك عنده سنة ودليل رأى مثلاً أن هذا الحديث حسن وأنا أرى أنه بعيف أو شيخي يرى أنه بعيف ما أتوا كلها أخذ أنك تتنسك بالأحاديث الضعيحة إذا كان له شيخ يرتح في الأزامين فكما أن شيخ يمكن أن نصيبه يخطئ كذلك شيخ يمكن أن نصيبه يخطئ وكما أن شيخ ممكن أن نصيب الصواب وممكن أن نخطئ الصواب كذلك أيضا شيخ ممكن أن نصيب الصواب هذا أمر محتدر الشريعة ما جاء فيه المحتمل إلا لحكمة يا علم الله ومن هنا شملت الشريعة الإسلامية بهذا الخلاف كثير من النفائل من النوازل ومن الشكلات المعامل وملم الله أن هذا الخلاف وهذه التفريعات والتفضيلات ما تفتقت الأذهاب ولا حصلت من أنقشات ولا, ولا ضدت الأصول ولا شرعة الفروع ولا أورفة القواعد ولا أورفة الإنهال إلا بفضل الله من هذا الخلاف وتجد كل آل نشرب وله دليل من إهتاب الله من آية إسكني والحديث يحتمل فلا ينكر على من أخذ بجليل وحجة ما زمن أن قوله بالتبشاد وليس بقرن إذء وحدث فنحن نرى أن مع ثلاث ثلاث من الصحاب والتابع من يحتاج واحتملتها النفوذ أنه لا إنكار فيه لا إنكار فيه هذا الذي معرف من كلام الولماء والألماء ومما ذكر أن من الضاد على العالم النصيح للأمة لمسألة الخلاف من المصيحة في الأمة أنه في بعض الأحيان تتبحث سنة والخالفة دليل ضعيش يبين يبين وجه ضعي وينضغي أن ترضى طلاب العلم على المناقشة للأدلة ويمعوذون التعطيل للنساء بأدلة تقرأوا في دوامين سلمة تجدون الآن خطب العلماء كل الخلافة بوجودها تجدون أعزتك الأب لا ينفردون إلا على الأدلة تجد قال إمامنا عند الحلقية أقرأ في دباع الصناع وغيره تقول ولا يجوه عندنا كذا وفيد وعند الشارع ورحمه الله يجوه ودليله كذا وجوابه وكذا. ما قلت الجنة على قائدك ولقى من الشارع المخالف السنة ويأتي مذنى شخص ويقرأ لك آياته وكأنه يقول السنة عندي فقط لك هذا ليس منصيحة لجنة لأن إذا عدت قل لا بذلك بي عدتهم لي وعودت من يعتقد أن لا حق أقول لك ما أقولها ندرج عليه من النقص من الله كتب العلمة موجودة في المتائل الفرعية نقصد في المتائل الفرعية إذا كان هناك أدلة محتملة من أجتاد السنة فيها ما وفتع الله لأن الله وفتع وليس نحن الذين مغفتعنا هذا الشرع ورد بدلالة محتملة ما ورد بدلالة محصية طريقة الشيء الذي ورد بدلالة محصية طريقة هو يأتي شخص يخذ أو مخالف أو يأتي بأراء أو بأهواء يصادم بهذه النسوس هذا يردح للقوله كائماً من كان ناشر أن تأتي في نساء مختلف فيها والعلماء اختلف والعلم اختلفوا فيها قديماً وفحاذر الله عن مختلفوا فيها كما قال حسان كان يختلفون فيترحم بعضهم على بعض ويصلي بعضهم وراء بعض ويترضى بعضهم على بعض فهذا هو الأصل تجعل مناقشاتك من أدلة ومن هنا تربي طلاب علم يحفظون لتخلف مكانتهم ويحفظون لتخلف مكانتهم وتجدهم يحفظون لبعلماء رحمه الله مكانتهم أما إذا جاء العالم أو في قراءة من الفقه وقراءة من الأحاديث والأدلة يوهم طلاب العلم أنه هو وحده الذي يفعل وهو وحده الذي يعرف السنة وهو وحده الذي لا ينبغي هذا ليس من اذا بما فينا فينا في حنظي اللهم انك تقول قوما من الصواب والخطا وان كان الصواب في حقك اغلب فتعدل وهو الذي خالك لجميع حجتك ونسال الله العظيم رب العرش الكريم ان يمنح حق حق منسك انتظر ان يرضى الله الكريم عن صورنا فيما ذا وان لا يزال حق ما حكم رفع اليدين بعد انتباء الصلاة من باشرة في الدعاء أسابقهمها. الله الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله ومتحته ومن ولاه رفع اليدين في الدعاء إذا كانت المواضع المخفوصة والعبادات المخفوصة يمنع منه إلا شفجود ما ورضه في الشر فما بعض الناس عند الجراء من, من الافكار او بمجرد النهاء من السلامه يضع يده ويدعو او انام نفسه بالامن يا امنون وما يسعد الكثير من الناس موافق لبعض هذا كل من البدع نبدا ارى ان ناركم من المتاخرين الذين يطلعوا على هذا العمل على انه بدعه محدث لانه شعار خاص في عباده مخصوصه ولذلك تجد من يعتاد هذه الأمور إذا صلى في المسجد أو صلى فيه إيمان ولم يطع يديه أنكر عليه لأنه صار منه يعتقدون حتى عباده وحتى أن العوام يعتقدونها من الشغل الضيء هذا من الحدث ولكن لأن إنسان صرغ من الأذكار الشرعية الواردة ثم عنده كربة أو نكدة أو فاجعة أو ضيق ففعل أحيانا دون أن يجعلها عادة وأن يجعلها سنة له عنده خاجة وعنده موجد ومخصص في حالة خاصة هذا رخص في غير واحد من ذنبه رحمه الله هذا له سبب عاد يتكلم على الشخص الذي اجعله الفا معادة وداره معا ذلك فإنه لم يسبب عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك إما فبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قرأ التي تجد الصلاة ثم قال الله انا نعلم عقيص ونعلم من ضيمنه ناهت الى اخر الحديث ولم نخيبا ما طلب سنه دل على انه ليس من السنه خاصه وانه كان يلحق بفوج من يؤمنون على براءه فهذا واضح حدثت فيه والبدعه ان شاء الله ثم الهاب ان شاء الله العظيم ان اكون نفس كذي السنه الله على تعالى اصاب الصحابه فضيله الشيخ تظن بعض الآباء أن المغالاة في مهر ابنك يزيد من مكانتها ويشعر بقدرها ولو كان على حساب إرهاق الزوج فمن القول في ذلك أصابكم الله المغالاة في النهور تنفق بركة الزواج ولذلك قال صلى الله عليه وسلم خير النساء أيصر هم مأونا فدل إلى أن بركة والخير في الزواج أن لا تكون فيه شرفا وأن لا الزوج ما لا يتكن فذلك نهى أمر رضي الله عنه عن المغالاة في المهور وقال لو كان مخرمة لفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبسلنا أن لا يغالي الرجل في مهل بيه وأن يطلب العدل والمعروف وكل ما يكثر كان ذلك أعظم لأجلي لكن لا إذا احتاجت البنت المهر واحتاج وارد البنت المهر لكلفة زوابها وأمور مخكمة عليه لذلك من وجودها فلا بعد أن يكون أمراً مثلياً متفق مع العرف ويطلب نهر ببنته بالعرف إذا كان العرف درد على أن ذكر ثلاثين أنه وأما السيد خمسة عشر أو عشرين فلا مانع أن يزولوا جاحت فلو, فلو ثم هناك أمور مثلية وهي أنه ينظر في خالة الزوج فإذا كان الزوج غنيا تريا منيا فأخذ منهم منعروف بل هو التلاغين فإذا كان الزوج ليس عنده مؤمنة وليس عنده نام فتزوجه بخمسة آلاف أو حشرة آلاف هذا نشك أن الله في ذارك في ذارك الزواج الزواج الذي يقع بين وهذا معلوم ومعهود ومثنى الله عز وجل ولا تستبدك ان الله لا تخير والمنبغي على الآباء ان يرحموا بناتهم وان يرهم ان الازواج ان الزوج اذا تحمل امور الزواج بالدين او لما وقع ضر على البيت لانه ربما قلقها ربما ضيق عليها حتى تفتدي منه ويخطل الخل ولربما ساءت أخلاقه لأنه يحك كأنه اشتراها فإذا أخطعت عليه بعض القطاع انظروا للشق أنوالك الذي يخفصه معه إذا جاءت البنت تخطئ أو تسيء إليه أو تتجاوز بعض الأمر التي لا يلغي مجاوزتها تجد الزوج يستحيل أن يشكيها على غنيه لأن المعروف تسر عنه وأخرس الإسانه فجعل عينه غضيبة عن كل خطأ وعيش وجعل الإسانه أخرس لا تفعل يتكلم لأن الخريم يغفر بالمعروف لكن إذا غالغ في النهر فالخطأ اليسير كبير والذل اليسيرة كبيرة فهذه كلها أمور جعلها الله كل وجل مصددات اليسر تبقوا في اليسر والتعفير تبقوا في التعفير فمنظر ضر الله به وما أثر الله عليه الشيء الثاني الذي ينظر أن ينظر في إليه وهو كفر في العواني في المسلمين يعني كم من النساء ينتظر من يتزوجهم وكم من الأزواج لا يستطيعون وكم من الشباب لا يستطيعون الإخبار على الزواج للتبعاء الموجودة في التكاليف الموجودة في الزواج فعلى الأزواج يستطيعون الله عز وجل. وأن يعلموا أن الله سبحانه يرحم من يرحم والله القل أن تجد إنسانا يرحم في, في الحقوق وفي الأمور التي يليها مثل البنات ومن أخوات يزوجهم بل يساعد الزوج في الزواجه ويرقف في المواقف الحميد الكريم إلا بارك الله له في مال وضارك له في رسكس وضارك هذا الزواج الذي جرحا يلي وجعل عواقب كل خير وبركة تعالي المسلم أن يعطل بهذه السلمة التي كان عليها ثلاثة الصالح تبعاً رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكيسي في أمور الزواج كذلك أيضاً ينبغي إلغاء الأمور التي فيها ضرر على الزوج للاشتراف الكلفات والأمور التي لا تكتبع بها وقل أن يعظم نفسها الشخص إذا أراده أن يتزوج أنه يجنع القرابة ويختصر عن القرابة وضع المعارف وليس هناك داعي للتوفق في النار الزواج وليس هناك داعي للبضغ فيها ليس الآباء وليس الامهات وليس الأزواج وليس الزوجات, الزوجات يتقوا الله عز وجل في أنه ويتعقلوا كثير من هذه الأمور التي لا تعود على ناس بخير وما هي إلا مظاهر ثامنة والله نهنى فعل فإنه لا يثمن ومن العزيز ذكر بعض الإخوام قال حضرت الزواج فإذا فإذا قد تكلّب وصاحبه وكان سريناً غنيماً من أجمل وأشمن وأشمن ما يكون إليه الزوج قال فأخذ بعض من حضر مع بعض أخري دائف فإذا بهن هذا أغذع سريناً فيكون قبحه الله فعلاً وفعلاً وفعلاً وفعلاً وفعلاً وفعل وفعل. فأصلحت المباهى كبذل في الظلم طلب الخرامة نعصية الله فأهانه الله وطلب العزر نعصية الله فأذن الله قال ثم حضر زواجها ذلك مكتصف وزواج من الشر ومخصص ما هي السلفة فركبوا منه قالوا فعل الله فعلا زوجوا زوجة يعني ما أطعموا فنيوك ما فعلوا ما فعلوا ما فعلوا ما فعلوا ما فعلوا ما أحد يثمنوا منا لالذي أعطاهم وأشرع بطونهم ولالذي أخذ طيب إذا كان الشخص في الزواج دعاء العشرات ولم يزد على عدد معين وجاءته أمة من الناس فالأتب عليعه على هذا الطفيل بي... الذي جاء بجيب دعوه ولذلك إن يقع هذا يقع الزواجات الأرحيان يستطلع فيها من يسميها فمن لا أحد أحد من قصة على كل حال هناك تجاوز من الناس خاصة في هذا الزمان والذي أتشفنا أقوله وأتمنى من التقدار والأئمة وطلاب العلم أن يقرأوا قلوب الناس في هذا الزم وأوطيه لذلك الأذر في هذا عرض أن يذكروه وأن يذكروا كل ذلك كم في بيته من بنات الله التي لن يذكروا كل أن بل بل ذلك أن يسأل نفسه كم من بنت جاوزة العشرين بل الخمسة والعشرين بل الثلاثين ظلم تنفسه يسأل نفسه ويذهب عن أجزاء ويسأل أن نرى أحطاء موجودة ونفكت عليه عادة هناك أكداف موجودة علينا أن نضغط على الناس وأن الناس وأن نفكر من هذه الخطة التي تبين من هو خطر خطر ثالث كثرة في الواحد وكثرة المنكرات بسبب كثير من المطلقات والمرمنات والهوالي هذا من الأبشار من لا يصحبه ذكرني في بعض المدن أنه لا يطلع عن أربعين ألف دنس عامس مدن صغيرة فيها ما لا يطلع عن أربعين ألف عامس وهنا من الأبشار غير المخلقاتهم اهم والسبب في هذا او التاريخ النار التي ذكرناه هي عام الحبيب جدا مع الامور النفسيه التي اثرت على كثير من الناس صلى الله عليه وسلم في العقد الجديد في الحالات المرتبطه بنا في العقد صلى الله عليه